ولقد أرسلنا إلى تمو داخهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم طريقا يختصمون قال يا قوم لمت السعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك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 ثم لنقول أن رويه ما شهدنا مهلكه وإن لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وَهُمْ لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكهم أن دمرناهم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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النتاء بل أنتم قوم تجهلون